We'll right you وروحي ح ش ن ي بجد أروحي معاك والقلب حزين مشغول عليك في البعد و ب س ت ن ك وانا دايبه حنين See ya.